تلك آيات الكتاب وقرآن مبين ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلهيهم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم ما تسبق من أمة نجلها وما يستأخرون وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون ما تأتينا بالملائكة كنت من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 قالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون ولن قد جعلنا في السماء بروجا وزيناها للناظرين وحفظناها من كل شيطان الرجيم إلا من استرق السمع فاتبعه شهاب مبين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 قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين قال رب فأنظرن إلى يوم يبعثون قال فإنك من المُنظرين إلى يوم الوقت المعلوم قال رب بما أغويتني لو زينن لهم في الأرض ولا أغبيانهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين قال هذا صراط علي مستقيم إن عبادي ليس لك عليهم سلطان إلا من اتبعك من الغاوين وإن جهلنا لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل ابٌّ منهم جزء مقسوم إن المتقين في جنات وعيون ندخلها بسلام آمنين ونزعنا ما في صدورهم من غل إخوانا على صور متقابل لا يمسهم فيها نصب وماهم منها بمخرجين نبِّ عبادِي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابِه والعذابُ الأليم ونبِّهم على ضيف إبراهيم إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال إن منكم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 إلا امرأته قدرنا إنها لمن الغابرين فَلَمَّا جَاءَ أَنْلُوطٍ آل الْمُرْسَلُونَ قَالَ إِنَّكُمْ قَوْمٌ مُؤْتَرُونَ قَالُوا بَلْ جِئْنَاكَ بِمَا كَانُوا فِيهِ يَمْتَرُونَ وَأَتَيْنَاكَ بِالْحَقِّ وَإِنَّا لَصَادِقُونَ فَأَسْرِ بِأَهْلِكَ بِقِطْعٍ مِنَ اللَّيْلِ وَاتَّبِعْ أَدْبَارَهُمْ وَلَا يَلْتَفِتْ مِنكُمْ أَحَدٌ وَامْضُوا حَيْثُ تُؤْمَرُونَ وَقَضَيْنَا إِلَيْهِ ذَلِكَ الْأَمْرَ أن دَاهِرَهَا أُنَائِمٌ قَطُّ وَمُصْبِحِينَ وَجَاءَ أَهْلُ الْمَدِينَةِ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 زلنا على المقوّتين الذين جعلوا القرآن عظيم فو ربك لنسألنهم أجمعين عما كانوا يعملون فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنك فيناك المستهزئين الذين يجعلون مع الله إلهاً آخر فسوف يعلمون ولن قد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين